إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذل قومك من قبل, من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يُغْفِرَ لَكُم مِن دُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْنِمُ سَمَّى إِنَّ أَجْنَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَلَوْنَهَا رَأَى فَلَمْ يَجْدُهُمْ دُعَاءَ إِلَّا فِرَاراً وإني كلما دعوتهم لتقفروا لهم وإنني كلما دعوتهم لتقفروا لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في أذانهم والسقشوت آبهم وأصر وأصر واستكبر استكبرا واستكبر استكبرا ثم إن دعوتهم جهارا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 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِمْ نُورُ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يُعِيدُكُمْ فِيهَا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْنِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاهًا قَالَ نُوحُ الرَّبُّ إِن أنقمل عصوني واتبعوا من لم يجده ما له وولده إلا. إلا خسروا وماكروا مكرًا كبيرة وقلن لا تدر أن آلهتكم ولا تدر أن ودوا ولا سواه ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسراه وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الضال من إلا ضلالا مما أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم فَلَمْ لهم من دون الله آثارا فلم يجدوا لهم من دون الله آثارا وقَالَ نُوحُ رَبِّنَا تَدَرُّ مِنَ الْكَافِرِينَ إنك إن تدعو يضلوا عبادك وما يلد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا تنزيه <تصفيق> الله عليمين